كرهت عيش النفاقي كرهت عيش النفاقي كرهت عيش الدجل كرهت عيش السهول أريد عيش الجبل أماه قلبي ضعيف دنيا يصارت ملل أماه أرجو جهادا لتحرميني الأمل أماه لا تعذنيني ماذا يفيد العذل أماه لا تمنعيني بالدمع أو بالقبل كرهت عيش النفاقي كرهت عيش الدجل كرهت عيش السهولي أريد عيش الجبل أماه ها قد حان وقت العمل أماه كفي ملاما فالخطب حقا جلل إخواننا بانتظار أمي كفانا كسل أماه لست عصيا كلا ولا بخبل كرهت عيش النفاقي كرهت عيش الدجل كرهت عيش السهولي أريد عيش الجبل لن أستحي إلى جبانا أبكي وأرث الطلل بالدمع نهوي جميعا بالسيف نبني الدول لتفرقي من وفاتي لكل نفس أجل أماه أمي خناسا والمنجبات الأول كرهت عيش النفاق كرهت عيش الدجل كرهت عيش السمور أريد عيش الجبل كرهت عيش النفاق كرهت عيش الدجل كرهت عيش السمور أريد عيش الجبل كرهت عيش النفاطي كرهت عيش الدجل كرهت عيش السهودي أريد